ثمَّ دَنَّ فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةٍ مُنْتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غلد صر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى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 إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسنمون الملائكة تسمية الأنثى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَاءُ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَتِ الْآذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن مَّانِعٍ إِلَّا اللَّهُ كاشفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا